أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المديد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فود والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بَهِيدٍ تبصره وذكرى لكل عبد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الخصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حَدِيدٌ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منع للخير معتذ مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيت ولكن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 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدَ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ خَفِيرٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الخلود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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعين